119. قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 111. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 كتبوا والله سريع الحساب